يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا يكنون لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خَلَقَ السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 مَن النَّس أزادَة فيِيكُفْر يُظَلُّ بِهِ الذيذينَكَفرَروا يحِلّونَهُ آمَ وَيُحَّمونَهُ عمل لواطعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّّنَ الله لواطئُ عِدَّتَ مَا حَرَّّنَ الله فَيحِلنُ مَا حَرَّّنَ الله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 ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لكم, مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة فما متاع الحياه فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل فما متاع الحياه الدنيا فامام متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبد القوما غيركم ولا تضروا شيئا يستبد القوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين في الغار إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا, انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا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 اتَّبوكَ وَ دَعودَت عَلَهِ مشقَّ وَس يَحْلِفونَ بالِلههِ لَ وَتبعنا لَ خَجنا مَاكُْ يهلكُونَ أَنفُسَهُ والله واللهَّهُ يعلمم إِهُم لَذبُون أَفَ الله عَك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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في رهبهم يترددون